تسبق ان تبدل الارض غير الارض والسماوات يطوف الرجل بصدقته يستفيض المال بين الناس يكثر في ايديهم فيمر على كل احد فلا يقبل ان ياخذ منه المال لانه كثير عنده وقال عليه الصلاه والسلام تقيء الارض تقيء الارض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 ومات ودرعه مرهونه عند يهودي واخبر عليه الصلاه والسلام انه قبل ان تقوم الساعه وقبل ان تبدل الارض غير الارض والسماوات قبل ان تذهب الاشجار وتهدم البيوت قبل ان تقوم الساعه اخبر انه يستفيض المال عند الناس وجلس عليه الصلاه والسلام مع عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان عدي نصرانيا وكان قد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا الى جبال طي في حائل ففر عدي الى الشام الى النصارى ثم لما مضى وقت اقبل من الشام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 لا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن أمواله في سبيل الله. قال عدي كسرى بن هرموس ذاك الملك العظيم الذي يملك العراق وإيران وما حولها فارس كسرى بن هرموس قال كسرى بن هرموس لا تفتحن كنوز كسرى بن هرموس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 لا أستحق الزكاة أنا لست فقيرا أحتاج من يأخذها مني. لا يجد من يأخذها مرت الأيام وكان عدي رضي الله عنه من ضمن جيش المسلمين الذين فتحوا ديار فاس ورأى رضي الله عنه بعينه أموالهم وغنائمهم تنفق في سبيل الله قال عدي: ووالله لان طالت بكم حياه تحدث مع اصحابه لترون والله ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ان يطوف الرجل بصدقته قيل قد وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه عمر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 في قوله عليه الصلاة والسلام أن يستفيض المال بين الناس وأن يطوف الرجل بصدقته لا يجد من ياخذها قيل يقع ذلك في عهد محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي قال عليه الصلاة والسلام يكون خليفه يحث المال حثوى ولا يعده عدا بين يديه الذهب والفضة والمال فاذا اقبل اليه سائل يريد مالا لم ياخذ من الذهب يعد له عدا نقول هذه عشر وهذه عشرون لا فالمال كثير قال و انما يحثوه حثوى, يحثو حثوى يحمل بيديه لا يعد عدا ويلقي للناس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 اصبحت النساء تعمل معهم سواء عبر أجهزة الإنترنت أو عبر الفضائيات أو عبر المحلات والشركات صارت المرأة تشارك زوجها في التجارة السفاضه للمال وكثرة له وإذا السفاض المال وجب على المرء فيه حقوق من ضمنها أولاً إخراج زكاته ومن ضمنها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 إذا رأيت بناء مكة قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أمارات الساعة قال أن تريد الامه ربتها وأن ترى الحفاة العرات العاله، الذين كانوا يعيشون في البر مع غنمهم وإبلهم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 وقله من العلم انشغل الناس بتجاراتهم عن العلم وانشغلوا بملذاتهم عن الاستقامه على دينهم قال في خفه من الدين وقله من العلم والمال اذا استفاض فتنه وكان من اسبابه وقوعهم في المعاصي قال عليه الصلاه والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ثم قال عليه الصلاه والسلام فاذا رايتم ذلك فارتقبوا الدجال او كما قال صلى الله عليه وسلم يستفيض المال بين الناس فينشغل الناس عن صلاتهم وينشغلون عن عبادتهم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 ينسى أن يصل أخته وأخاه فربما التقى يوما بابن أخته فلا يعرفه يقول أنت خالي لا يعرفه يلقى بين الناس التناكر كما قال عليه الصلاة والسلام وكأنها عقد قد انفرض كما عبر عليه الصلاة والسلام يبدأ كل شيء يضم ما بعدها يلقى بين الناس التناكر لما انشغل الناس بجمع أمواله